ثَُّ يَقول لَِّ سِكُوا حِبادَّمِن جُون اللهِ وَلكِ كُوا رَبَِّهِينَ بِماَاكُ تُم تُعَمُون وَلاكِ كُ رَبَّ الهِينَ بِماَاكُ تُمْ تعَّمونَ الكِتابَابَ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أغذابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم منهم كتابَابِ وَحِكمَةٍثُم جَاءكُمْ ثَُّ جَأَكُمْ رَسُولُ م صَدِّقُ لِمَا معَعَكُمْ لَلتُؤْمِنَّ بِهِي وَلَ تَصُر قَالَ أَأَقَررْتُم وَأَقَضتُم عَلَ ذَارِكُمْ إصْرِي